واثمين اطلقته الكاملة ولا اطلق الى المجاد الا بطارين منه طريقه فقيقه وطرعيه اما بكتاب اما بكتاب ورأينا كيف المدان العيد جمانه كثيرا ثم فضعنا بطريق التي <الكتور> يتحدث ان يغيرين وراجة <الكتور> شارك. هذا القصة المرسل. انه المرسل. انه عرضه ولا يكتبق من جهاز الحين للمحاقين ولمحاقين. لا يكتبق من ياريها لا يكتبق من هذا كان المناره الفعليه التي كانت على اصحاح الكتاب ان وجه العلوم كان ان التعريف عن الفكري التعريف جاء عن شيء باء عن شيء باء جاء عن وصف عن احنا قلنا ان فقط هي غايه من المعاني ليدل على الكفر الاسف عن حيوث الله هذا عمر ظاهر وانما ذلك للجلالة على ان هذه الكعلة وعلى ان هؤلاء النصر وعلى ان هؤلاء لم يستحقوا فقط الكفر وإنما استحقوا كمال الكفر والبلوغ والبلوغ فيه الى غايته الكفر والبلوغ فيه الى غايته هو كفر قوطة نقول الامر الثاني ان هذا الكفر الوارد جاء بسئلة الاسم ونمياره سورة التالية. وللاسم منزلة ودرجة وقار وصية وطمرة المراهد اللغة. كما قال الخير في هذا اجراف صبتة شميع قال مجيء الاسم يدل على سبوة الكفر والذيومسي سبوة الكفر لما جاء الله الكاثرون ولم يأتي الله يطرون أو تقروا جاء الكاثرون صيبة الاسر الجنة قال يدل على سبوة الكفر والذيومسي يحين ان صيبة الامسان كما هو معلوم تشيد تجدد والشدود يتجدد يذهب ذاتي يعتريد التغيير. اما الاسم هو يشيد السبوت والمنازمة. فهو كفر ثابت ملازم مستقر ملاعظة من الاخار. يازم بالله. لا ينفك عنهم ولا ينفتشون عنهم كما سأشي جزاق الامور. وهذا ما يشيد الاسم غير الكعب. الاسم نكرر من فيه السبوط والملاء جنة والاستقرار والملاء ثقف لأبحاغ المدينة ثقفة عليه فهم ملاسقون له وهو ملاسق لهم الامر الثالث ان الله سبحانه كما تعلمون ومن الله تولاعي تبقاتنا هذه الجلة جلة ايه؟ كرطية فيها ثالث شرط من الذي يحسب له الله ثم جواب الشرط الثاني بقول ياكلوا طعام الكره واضح الكلام واضح المعقول هذه تؤكد قاعدة من من يأكل مما رزق الله ننتظر تعلق ماذا منكم ما جاء على طبيعه فليجئكم لكي تجيب الشرط رغم ان الجواب الشرطي نفيد ان الجواب الشرطي جاء عباره ان السعي والصبر فاولئك صحيح الكاثرون قضر صحيح تصلون هذا المنكر جدا فأولئك الكاثرون فأولئك معرف المنكر اشارة معرف صحيح والكاثرون معرف المنكر معرف اذا جاء كما يقول اهل النورة وذكرون ابو كايم في السابق وثلاث فسحة ثلاثة الاردعين اذا جاء المكتدى معرف وكذلك جاء الخبر معرف لا إتعالي الكاثرون هذا أمرا على غاية من الأهمية تعريف المجتدى وفي نفس الوقت تعريف الخبر يختلف عن كون أحدهم معرفا والآخر منكرا أما إذا عرف الإثمان فهذا أمر له دلالة يقول ابو قيم في كتاب الصلاة في الصفة الثالثة واردعين يقول وذلك أي تعريف المجتدى والخبر من علامات انشطار الخبر في المجتدأ. المتبع من علامات ايش؟ المخصار الخبر هذا الخبر لا يتعلق باي احد من خالد وانما يتعلق فقط من في المتبع ليس له علاقة وانما هو منحصر مخصر مستوعب بكامل افراده في ذلك المتبع الذي فقط عليه واسمد اليه يقول ومجين المتبع والخبر معقصين ذلك من علامات لصال الخبر المتبين كما في قوله تعالى وأولئكهم من الله ذل في هذه الآية نفس الشياغة اللغوية وأولئكم المتصون أولئكم الكفرود هناك فرق نفس عدم فرق وأولئكم المتصون الله أذل حصر الفلاح في من في هؤلاء الذين ذكرت الآية في أولها سفتين حصر الفلاح فيهم كذلك وأولئكهم المتكبرون حصر الكفرة في من في هؤلاء الحكام الذين جدلوا فرع الله كأنه ليس هناك كفر بلغ الغاية فكفر هؤلاء الحكام هو ليس فقط كفر مخرج من هذه المثالة نقرر وانتهينا منها وانما هو كفر بلغ الغاية من الكفر فكأن هذا الكفر ليس لو كعمل بكفار اخرين انما هو في صورته المثلة وفي راياته الكفر يتمثل في فعل هؤلاء الحكام الذين جدلوا يقول كما في قوله تعالى وأداءهم المفلكون وقول تعالى والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون فحظر المولى الرجل الظلم في من القضاء الظلم كما قالت مسألة الثانية الظلم في صورته الكاملة لا يوجد إلا في من إلا في القضاء وكذلك صار إلى هذه المسألة جالسين. في, في اضافة عدود جلالة في القفحة مئة وراحة وعلى هذا فقوله تعالى فأولئك هم السياسرون بتعريض المكتدأ الذي هو اسم الكرة وبتعريف وبتعريض منقبر في المكتعريض والتي اثادت كمال المسلمة كما قررناه من قبل كان هذا الجلاء بتعريف المكتدأ والتعريف الخبر جيادة في اشادة ثيان كمال مسمى والذي هو الكفر لمن في المبتدأ الذي هو من اولئك الذي يرجع الى من ومن لم يحكم بما انزل الله نفهم الكلام من لم يحكم بما انزل الله هذا جواب الشرق وولئك اتوا الاشرق يعود لمن للذين لن لم يحكموهن صحيح؟ الذين يحكموهن ما الخبر الذي اخبر الله به عليهم هم الكافرون جال المستدأ معرك وجاء الخبر معرك بالزيادة والمبالغة في قيام كمال يسمى اي كمال الخبر اي كمال القطع بهؤلاء الذين بدلوا شرع الله واعرضوا عنه. كذلك امر رابع جاء الجناء اللغوي بهذه اللغاية وهو مجيء المستدأ. مجيء المستدأ. ومن لم يحكي بما عند الله فأولئك هم الكثيرون. فأولئك مبتدأ في جنجة جواد الشرق المبتدأ جاء بأي صيغة هنا فولاك صيغة ايه اسم الاشارة صيغة اسم الاشارة فهل لهذا الامر جلالة انجاه اللغة اما انه امر راقباطيا وحاشا ان يكون في كتاب الله امر ليس له جلالة كل كلمة وكل حرف اغادوا بمعنى من عند العلم الشكيم فالقرآن معجب في نظر نظر كما تعلمون ومن ضمن هذا الاجاج العزاد الوارد في هذه الآية في إثارة المبالغة بل كمال المبالغة بل زيادة المبالغة بقيام وصف وصف هؤلاء الفكاهة يقول لا يوجد صديق في إضاءة حير المبالغة صح التبع ذراعين يقول مجيء المتذكّر مجيء المتذكّر في كل غسق الإشارة يفيد ماذا يفيد يفيد الذلالة على استطاع المذكور قبله بالاستحقاق الخبط. من هو المذكور قبل اسم الشرع هؤلاء الذين المحكموا بشارع الله مثلا ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك فأولئك اسم الشرع يعود لمن بانتبه السلام يعود لمن يعود لهؤلاء الذين المحكم بشارع الله فأولاية. فأولاية صحيح فمن لم يحكم بمعربه الله هم الكاثرون صبحة عن اسم الاسارة وفيه كده كان من لم يحكم الله فهم الكاثرون ولكن جاء اسم الاسارة relatable هو المستدع لزيادة في المعلقة لزيادة في المبالغة لزيادة في تمال كيام الكورش الغاذراء الصبحان يقول مجيء المستدع Justyard com ism an على ابتصار المستوري قبله فريش على بالستحقاق الخباقهم مستحقون لأي شيء بالكفر الذي هو الخبر الذي أخبر الله به عنده فهنا اذا نزلنا هذه الخايدة على حواري على حواريكم من جاء المبتدع في جوار جملة في جوار, جوار في جملة جوار كفر اولئك زيادة في الذنالة على اقتصاد واستحقاق وقيام على اقتصاد واستحقاق حواريكم بالكفر وعلى وعلى قيام كمال الكفرين بالله. قال ابن سعيد في قوله تعالى فأولاكم مكافرون كما في السابق الراشد فسا السبسة الاربعين. نكسل جناء اللي هون. فأولاكم مكافرون هم, فأولاك هم الكافرون. صحيح. بل ايهما اقوى كما ذا كان ما تجلال على معنى الكفر. الكافرون مكافرون. الكافرون مبعث بهذا المعنى. يقول في الامر الخانس. الامر الخانس. الذي في رجل ايضا هذه الاية الدلالة على قيام كمال الكفر قال القيام قوله تعالى فأولئك هم الكاثرون. لماذا ادخل الله عز وجل هذا الضمير الذي يعرف عند اهل اللغة بضمير ايه؟ بضمير القصف. فأولئك هم الكاثرون. هذا المعنى لا يستقيم لو كنا فأولئك الكاثرون. يصح لا يا طيب ليس هناك ابن احراج ولكن لماذا اثقر الله وهذا الضمير لماذا اثقر الله الحكيم العليم ضمير القصر بين الملتبع وبين القضاء فقال فأولئك هم الكاثرون الذي يتأمل معنى الظاهيم يستطيع ان بها ذا ولا انكم من اهل اللغة تحر ان زيادة الواقع الوقت زيادة المعنى هناك قاعدة عند اهل اللغة اخرى يقولون ان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى زيادة اللبنى تدل على زيادة المنع، وهذا ينطبق على الذي قرضناه من قبل فهناك فرق بين قولك كافر وبين قولك الكاسر فزيادة المنى الكاسر تدل على زيادة المنع ومنها خيار المبلغة لذلك اصل الله عز وجل من هذا الباب ومن باب غيره كما تأتي معنا هذا الضمير الذي هو هم الذي هو ضمير القفل بين المستدأ والقبر فقال تعالى فأولئك هم الكاسرون يقول ابن في قول تعالى فأولئك هم الخاترون يقول كما ابتدى الصلاة الصفحة الثلاثة والاربعين يقول أسجد الله فقرانا كارك الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد منها هذه هذه التي يريد منها ابخال جمير بين المسجدى والقبر وماذا لم يقول ساوي وأولئك الخاترون المعنى وصف لكن أسجد جمير الفصل الذي هم يقول يتخلوا ضمير الفصل بين المبتدى والخبر، وهو يفيد وهو يفيد مع الفصل فائدةين أخرىين. ولئيك معرف صحيح؟ الفصلون معرف وليس هناك ضمير للفصل بينهم. بل هذه منفصلة وهذه منفصلة. صحيح؟ وهذا الفصل يخشى الدلالة على المعنى ولكن جاء الله فصلا آخر بضمير الفصل. يقول وهو يفيد مع الفصل فائدةين أخرىين. الشيطة الأولى قوة هو قوة الإسناد من المرد قوة الإسناد ثانيا واختصاص المسلم إلي savaووا سيريا ب añتل المتدأ علاء اولئك يحيره أولئك والمسند إليه المتدأ الذي يحي وأخط وي سيريا الخذر والخاترون هو المسلم والخاترون هو المسلم الله هذا الضمير بين المبتدا وبين الخبر لأول سعيدة كما قال ابن القيم قوة الإثناء يعني قوة قيام الخبر بالمبتدا وقوة تعلق الخبر بالمبتدا لذا نتصور صورة حسية الصورة هذا الخبر يتشبث بذلك المبتدا ولا يريد ان يترك حاول ان تنزعه منه لا تزاعع ولا يتحرك فهو قوة ولا ترى قوة إثناء من الخبر الى أو على المكذب مكذب هذا المعنى في تلك الآية أو ليفهم الكاثرون قوة إثناء الكفر, <تصفيق> <تصفيق> الكفر لمن؟ أن لهؤلاء الشكام قوة تعلق الكفر بهؤلاء الشكام قوة تيان الكفر في صورته الكاملة لهؤلاء الشكام الله يهديه شرع الله هذه الفائدة الاولى قوة الإثناء الفائدة الثانية إيش اختصار المثنى إليه بالمثنى اختصار المكذب بالخبر اختصار الكفر هم لهؤلاء الحكام الذين بدلوا شرع الله. اختصاص الحكام الذين بدلوا شرع الله من صورة اخرى بمن؟ بالكفر. فكأن الكفر قوى دين وكأنهم خاصون به والعياذ بالله. فكأن الكفر لا يوجد الا فيه. وكأنه ليس هناك احدا من الكفار الاخرين قد قام به القفر في صورته الكاملة وفي ضايته المثل كما قام كما قالنا في هؤلاء كما في قال يقول هو يشير مع الفصل فاء ثاني قوة هو التدراس القيام بقوه التعلق واحتصاص المثنى الذي بالمثنى واحتصاص المبتدا بالطرف وهم يخصونه أو متكونه بالكفر كما أن الفكره تتكل بين من وجه يقول ياخذ المثال كقوله تعالى وإن الله له هو الغني الحميد لو أن الله رضي جل قال إن الله الغني الحبيب يستقيم ما لا يستطيع يستطيع من لا يستطيع صحيح وجريء الله عرف ولكن قال خالد مير الفص الذي هو هو الله لا هو الغني الحبيب بقوة الاستناد ولقوة أو الاستفاض المثنى ليس أي مثلاً المثنى أي أو كلا وكذلك قال تعالى والله هو الكريم العليم والقال لا والله كريم عليم لا ما يصح صحيح ولكن زيادة في المعنى وزيادة في قيام كمال السمع والعلم بالله سبحانه على ادخل دمير القصر. كذلك هنا فأولئك هم الكاثرون زيادة في المعنى وزيادة في قيام كمال القصر بأولئك القصر ادخل دمير القصر فأولئك هم الكاثرون. فليس فقط كفرة مخرجة من الله وإنما كفر مركب من ماشي بعضها في القبار. بعض. يقول الشيخ على الطبيب ناظر فلان من حسن في الظروف هي يقول لا الطبيب في قول تعالى فأولئك من نفس الشجاعة تختلف نفس هل تختلف عن قول تعالى نفس يقول الشيخ في قول تعالى هم الشهداء قال. يعني انهم مفتوصون للشهادة. انتبه. يعني انهم مفتوصون للشهادة دون سائل الشهداء. ضعن هذا الكلام كأنه لا يوجد شهداء الا الا هم. لكمال شهادتين. لكمال كما في قوله تعالى ووليكم المفلحون. كأنه لا يوجد مفلحون الا هم. وكأن الفلاح لا يتمثل في طورته الكاملة الا دينه. نفس الكلام يقول الشيخ يعني انهم مفتوصون بالشهادة دون خائر الشهداء يقول كما استفاد من الجملة الاكنية المعرفة الطرفين يلاقيها الشهداء طيب من الجملة الاكنية المعرفة الطرفين معرفة الانتبع ومعرفة فيه من صبر هذا يتكلمنا فيه يقول وكذلك من ضمير الفصل المقحم بين المبتدا والخبر وليتهم هذا ضمير فصل الذي احكمه الله جل في حكمه البارعه بين المبتدا وبين الخبر ما جاء في الان ينطبق حرفيا على قول تعالى فؤليك هم الكافرون هذا الجمل اسمية معرفه الطرفين فؤليك معرف والكافرون معرف كذلك أرحم الله جل حكمه البالغه ضمير الفصل الذي هم بين المبتدا وبين الخبر فتماما كما قال الشيخ فهم مقصوفون بالشهادة دون سائر شهادة، كذلك أولئك كانوا مقصوفين بالكفر دون سائر الكفرات، فكأن الكفر لا يجد إلا فيه، وكأن غيره من الكفار لم يستحب من الكفر إلا على درجة ما كفر، أما هم فقد بلغوا الغاية في الكفر، فحصلوا منه عياذ بالله على الكمال وعلى الدرجة العالية في تفريج الكفر. فكما هو معلوم الكفر بركات كما ان الايمان درجة اوار على درجاته كما ذكر دايش الستمتعيه فهناك ردة المجهده وهناك ردة مرى النظر هناك ردة مرى النظر فهناك ردة مرى ردة انواع الردة ردة هؤلاء وهذا خطب في باب ايش من يقول انا بقسنا اما حكام اليوم هم كفروا من عدة أبواب أخر من عدة أبواب أخر هذا فقط لقديدنا هذا الأمر هو واحد يالله باب واحد فقط كفروا منه وهو بالحكمية وصلح لنا حتى رغب أن هذا الباب هو ردة خلق ردة رغم أنه باب واحد أما لو تحدثنا تمنوا المعادة تحدث ولا خرج فولا خرج خروجا يعني بلغ الغاية للدلالة على بذتهم وذنبقتهم ورغم ذلك بعض الناس يسميهم الولاة الهدف الموت هذا العقول يقول الشيخ عبد المجيد الشابني في كتابه حج الإسلام وحقيقة الإيمان في الصفقة 412 يقول الشيخ بقوله فعاله ومن لم يحكم مما انزل الله سأولئك ومساكرون يقول الأصل في منطوق هذه الآية الأصل في منطوق هذه الآية أن يراد بها الكفر الأكبر الصباح الكفر الأكبر إيش؟ الكفرة كفران لواحد إلا أن تروا كفران لو إحنا هل هناك كفر بواح أبلق من هذا كفر يقول أي راد بها الكفر الصراخ إذ ورود لماذا كита يقول الكلام يدل على علّي يقول إذ ورود التعريف فيها يدل على إراد الكفر الحقيقي ورود التعريف فيها يدل على إراد الكفر والآية لم تكن معرفة فقط وإنما جاءت على الكمال في التعريف. هي معرفة من اولها الى اكتب صيغة صيغة سبحان الله ما اعظمها وما احكمها فبالفعل كتاب مسلم لا يتيه الباطل من بين دي يديه ولا نساء والله ان الاكتفاء بقراءة القرآن لمن انفق وتدبر وانفق من قلبه مرضي الشبهة والشعوة لجرى بقراءة تهديك افضل ولا افضلت ولا تحتاج الى شرح ولا قطرين ولكن اغانى على قلوب ما يقول الشيخ إن مروض التعريف فيها يدل على إرادة القصد الحقيقي. فولائك تعريف، فولائك تعريف، وهم تعريف، وأل كاثرون تعريف. ثلاثة. هم، ولائكة، هم، الكاثرون، ولائكة تعريف، وهم تعريف، وأل تعريف. يقول الشيخ فلا يوجد تعريف أقوى من هذا. قل لي يوجد تعريف اقوى من هذا. فلا يوجد تعريف أقوى من هذا. يقول. فكان المعنى المعنى الصحيح للآية ليس معنى كفر اضغر يقول فكان المعنى اولئك هم احقوا بوسط الكفر من غيرهم اولئك هم ليس كفار وانتعت قضية مرتدين لا هم احقوا بالكفر والردة من غيرين فلو وجد كفار الاخرون ولو وجد مرتدون اخرون الا انه لا بله الغاية في الكفر والردة يقول فكان للمعنى أولئك هم أحقوا بوصف الكفري من غيره هذا المعنى استحيل الآية وهذه الآية كما قال أحد الكتاب المتنذرا على هلاء الذين يقولون بالكفر الأخر يسيمون الشبهات حول هذه الآية والشيخ عبد العزيز في كتابه أضواء على ركن من فشيف. يقول هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله صلى الله عليه صارت يقول صارت عند ضاد الناس ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون سبحان الله صلوا على النبي نتيجة لتلك الشبهات التي رونت أولا على قلوبهم النجمه ثم قرجوها للناس صارت هكذا عندهم صارت كما كان راي الى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ده مش مسلمين في درجة عادية وإنما جعلهم أمور المؤمنين والدعاء فشنور تكون فيها القلاصة التي نريد أن نقلص إليها أن هذه الآية للنحيف الثلالة المغرية التي هي الثالث لم تبلغ فقط إلى درجة أن فيها أن الكفر هو الكفر أجبر وإنما بيّنت كذلك بصورة واضحة أجلية ان هذا الكفر بالاضافة الى كوني اكبرا بالاضافة الى كوني اكبرا مخرج من الليلة فهو كذلك الكمال والغاية والصورة المثلة في الكفر وفي الرجل وفي الحجوز من الليلة فهو كفر وكفر مركب برمال قاضرة في القضاء ونريد ان انا نسيب من هذا ده من ذهاب الوجه نريد أن على برجة من الحميد هو أن في هذه من المسلحة. وهي أن الذي يعرض عن سهم كتاب الله يكون نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ما سهمه العرب فيعمل عقله ويستنتج مسائجا تخالف اللسان العربي الواضح المدين والذي خاف الله به آذن أمة الكتابة والسنة الدين والكلم الذي يرد عن هذا الأمر فحتم ولا بد يقع في الشبهات هذا إذا أحسن الغم هذا إذا أحسن الغم فنقول أنه لا بد بفهم الكتاب والسنة من التقييد بفهم أهل اللغة في هذه النص طبعا هذا بعد تقرير المعنى الشرحي فلم يرهد كما رأينا عند العرب انهم استخدموا اللفظ المعرف للزلالة على إيش؟ على المجاز دون الحقيقة وكذلك لم يعرف عندهم استخدام هذا البناء اللغوي المتين كما قررنا وفصلنا ابدا لم يعرف استخدامه في الحقيقة الصغرة كذا من هذا النحر وإنما الإطلاق أولا يحمل على الحقيقة الكبرى على الحقيقة المطلقة ثم التعريف يحمل على كمال المعنى على كمال المسمى إذن فالإعراض عن سهن الإستاذ والسنة بغير سهن العرب له يؤدي إلى الوقوع حتما في الشباب وهذا الأمر قديم وإذا عرضنا أن نستعرض تاريخ المستجعة من أصماح الصرف التي ظلت ومحرصت عن لله الله كان هذا السلب من أثباد ضلالها وانحرافها عن الصرف النجير وهم أنهم فهموا كثيرا من نصوص الفجاب والسنة بغير فهم العربي لها لم يتقيدوا باللسان العربي المجيد ونقول هذا بعد إثبات وتقرير المعنى الصرف وهذا أمر اشار إليه غيروا واحدين من أينك أجلسون منهم الإمام الشافعي في كتابه المعروف الرسالة. فقال الخطح الخمسين: إن إن من علم العربية انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل بسانه. إن من عرض إن من علم العربية انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل بسان بسانه. كذلك الشابري الشافعي في كتابه الأبقام. في جلد الثاني صفحة عام 27 فقال ففهموه عربيا في الجمل هذا بعد كلام قريب قال في النهاية والمراد من المراد منه؟ ما المراد من الباحث؟ ما المراد من الذي يريد ان يتقن بك حكما ما من الكتابه والسنة خاصة في مسائل الأسفاد قال والمراد ان يطير عربيا في السنة وكما رأينا ان العرب يطرق للمسؤوس المعرّف وهو اسم حياة الانسان تضع هذا محل هذا ويقلب الحموزين فهذا عليه وقد وقعت في الشباء نتيجة لإحتفاله بهذا التحليل المهم. امنعه لن يفهم الكتابة السنة على فهم اهل النوذة لهما كذلك اشار اليها الشاطيدي لإحتفال الانتقاط في المجلة الثاني في الفضحة الثانية في الثامنين فقال رحمه بد فلابد الكتاب الجنة فلابد بد. فهم عين مفهوم الكتاب والسنة في العرب، في مراعاة العرب كزميلة لهذه القصيدة، في المراعات أو ذكرنا في بين المعرق وبين المنافق، فلا بد في فهم عين الكتاب والسنة في المراعات العرب في سوابقه فلا يصح العدول عن عرفيها في كلامه فلا يصح العدول عن أرسياء في كلامه كما لا يصح أن يسحن كلام الله ورسوله على نحو لا يتعرفه نحن نتابة السنة نحن نتابة الكفر نحن نتابة الكفر هو في هذه الآية على نحو لم تعرفه ليس العرب فنصر ننفع عن ظاهر أو نقيد ما أطلقه الشارع أو, أو نفرق بين الكفر أو نعكد بين الكفر المعرف والكفر المنكر. يقول كما لا يصح ان يفهم كلام الله ورسوله على نحو لا تعرفه العرب من اللغة فيها واسمه بها وكما قلنا هذا الامر كان في الأسبوع العصيلة وتوقع فيها قومة كثيرة من الجدار والضلوح على سبيل المثال اني اتجلت في تقريرين لأصل المتصولين الفنسة والوعي والوعيد نسيجة الجاهلية لغة العرب لم ينصدقوا بين الوعيد وبين الوعيد فجعلوا ان العفو عن الوعيد قطأ محب ينزه الله عنه وجعلوه شر وجعلوه شرا لنفعه وهذا قطأ مبين فالذي يتخلف منه الوعيد هو على التحقيق كما في لغة العرب منذوح المزمون منذوح الذي تتوعدك بشر ثم يأتي ويعطي عنك يمتح أن يزمك عند هذا الامر بلغ الشمال في سبيل سبحانه وتعالى هناك في افريقيا يطرح لنا مشكله عندما حدثت المغوره بين ابي عمر ابي العلاء الكاتب وهو احد الثقات المصريين حدثت بينه وبين راء لدينا في ديناميك عمر عبيد. ما هو وكان عمر المعتزلة الوعدي والعيض لأن الوعيض لا بد أن يلحق العصار لأن العصار مخلدون في نار جهنم تكلم عن العصار فرد عليه أبو عمر ابن على أحد القراء المشعورين عصار الجقين رد عليه وقال له من العجمة انتيت يا أبا أثمان ما معنى من العجمة؟ من جهلك باللغة العربية من جهلك باللغة قال له من العجمة انتيت يا أبا أثمان ثم بيّن له ان العربة تقرّف بين الوعد وبين الوعيد وأن العربة تنزح الذي يتخلف منه الوعيد في حين تظلم الذي يتخلّف منه الوعيد لوان الإنسان واحدك وعدا حسنا أنه هو كذا وكذا ثم تخلف عنه تظلم عن تنزحه تزم وهذا هو الذي يجري على لغة العرب في حين ان اذا تخلّف منه الوعيد منزح ولا يزن وذكر له البيت المشهور بعادر ابن كسير واني ان اغعدتوه او وعدتوه لمثلث اعادي ومنجده موعدي. فقال لمثلث اعادي. ومدحن السوق بهذا البيت. بهذه اللغة. كذلك من تلك الامسلة التي مكتب من جهنين وضللين بلغة العرب. تأوي الجهنية ملغض على السوق. فقالوا انما المراجبين بدل تستوى. قالوا ايه? اقتولا. فجادوا حرفا كما فعلت اليهود. ويستدلوا بذلك على بيت منحول يدل على جانئين بلوة العرب وأن العرب كما قال ابو عبيد لا تستردن رضب استواء للدلالة على رضب أو على معنى استوى استدل بيت منحول وهو استوى بشر على العراق من غير سيف ودن لهرقه بيت منحول كما قال غير واحد بجانب العلم فقال رسولة رسولة ابن سيمين وكذلك من الأمثلة التي, التي تدل على دلال المكتبع نتيجة جانئين بلوة العرب وهو مشهور استجلال الاشاعره والنفس المجيه لتقليل مذهبه الخاسد في أن كلام الله الامر والكلام النفسي استجلالهم على ذلك بديت خاطئ من افضل افضل المشهور هذا البيت كما قال ان الكلام لفي سؤاد وانما جعل المسان على السؤاد جليلا وهذا كلام باطل فبقضى هذا البيت الذي هو يعني معاه استدالهم بهذا البيت من احد المفاذي عليه هو بيت لمن بنصرانين في حين انهم يردونه مستوصل كتاب والسلس وفي حين انهم يتبجحون بقولهم ان حديث الاحاد لا يفضل بها العقائب ولا يثبتون العقائب بها حديث ولا ويضبطونها بيت شعر لمن بنصران وهذا في غاية الضران واذا اردنا نتكلم ان هذا مقامل قوي، نقول إن, ال... إن, ال... إن الكلام لا في التعادي وإنما جعل المسان على المتعادي دليل مدخول هذا الكلام أن الأخرط يسمى إيه؟ متكلمة صحيح؟ هم قالوا المرد بالكلام كلام الله والكلام النفسي الذي يتميهته كلام قال هذا لا يسمى كلام فجعلوا الأخرط متكلمة وهذا العرب في مباتيها حتى الشزن منها يسمى الأخرط متكلمة فهذا نتيجة جانين بلغة العرب ووقعوا في هذه الضدعة الضوء بالمدنة كذلك الجهنية في استدلالهم الفاسد والباطل على خلف والسفآن وكما رأى مناظرتهم الشهيرة والمتعزدة الإمام أهل السنة والإمام عبدالعب البسع وإمام أهل السنة والإمام أهل السنة والإمام أهل السنة, السنة, السنة, السنة, السنة كانوا عليه بقوله تعالى إِنَّا جَعَلْنَاهُ قرآناً عربياً لو إن جعلناه والذال هو الخلق إِنَّا كَلَقْنَاهُ قرآناً عربياً وهذا من أشدد الاستدلال الذي لا يقوله ولو من سمر احد العلم قبل ان يكون عالما مفضرنا. فلن ينفرقوا بين الجعل الذي يتعدى المسعول وبين الجعل الذي يتعدى المسعولين. فهذا نتيجة جاهدين بروغة العرب. كذلك ايضا من تلك الامسلة استدلال المسجلة ومن ورائهم الاشعرة والمسلمية على تأمينين في الاسماء والسفاقات كما في قول تعالى لما خلقتوا بيدي قالوا بيدي منعيش المرضية النعمة والقدرة صحيح؟ كان هو مشهور عندهم فهل العرب تستخدم لفظة اليد للتثمية للدلالة على النعمة والقدرة؟ كانوا كما يقول خلقت بيدي ويريد النعمة والقدرة انما يستخدمها بلال اليد صحيح؟ بلال اليد ويكون هذا من دلالة التضمن وليس دلالة المتبقة فدلالة المتبقة هي اثبات الله سبحانه وتعالى كمال بكماله لكماله وجلاله. فقالوا بيدي ايه بالمعنى وقدرة. ورض عليهم في هذه المثالة ابو الحسن الاسعيب بعد عودته الى منهج الاسنة والجماعة وبعد وضروه بالمنهجين الاحتزال والاشارات. في التتابع الاحتزال في فهذه كلها أنصلة تبين أن الجهل باللغة العربية يؤدي حتما إلى الوقوع في الغلال والجدع المفارقة بمنعه السنة والجماعة. المراد أننا لابد في فهمنا بنصور في الكتاب والسنة أن نتقيب لسان معه للغة لهما. أن نتقيب باللسان العربي المبين الذي قاطب الله به هذه الأمة في الكتاب والسنة. يقول نقيم كما تنقفه داعات من ثلاث من اهد الاول والخار سامي وهذا يقول وهذا الموجه وهذا الموجه قد ظلت فيه اخجام كثير, كثير من الناس هذا الموجه هل عن فهم النصوف لفهم هذه النظاتين لا يقول لهذا الموجه قد ظلت فيه اخجام كثير من الناس حيث اولوا كثيرا من النصوف كما هو معنى الآن ايولوا كثيرا من النصوص في ابواب الكتاب ولم يعاد أي ايولوه كثيرا من النصوص في ابواب الكتاب والمعاد وغنيا بما لم يعرف استعمال اللفظ لو في لغه العرب البكر بما لم يئلوا ايولوه بما لم يلب انتبه بما لم يعرف استعمال اللفظ لو في لغه العرب البكر كما هو في حالتنا اي استخدم موضع الكفر المؤره للدلالة على الكثير الأزراب. هل هذا ألف في لغة العرب؟ هل على هذا شاهد ولو بعيد سندم أعمتنا؟ هذا للتجرام أبدا لم يؤلف في لغة العرب. التي تفرق بين الاسم المصدر بأي التعريف الدال على قيام كمال المسمى بـ وبين الاسم المسمى. يكون حيث أول كثيراً من النقوط في أبواب السفاة والمعاد وغيرها بما لم يؤله استعمال ونظر له في لغة العرب النباكتان إذا المراض من هذا الكلام هو أنه لا جده لمن ينظر في شفاة الله, في صلى الله تعالى عليه وسلم بالإضافة إلى قواعد الخرعية التي تبقى بالإضافة إلى الإحاقة السامة والشاملة بمنهج أسلسة الجماعة وبعد تقرير إثبات المال الشرعي لا بد عليه بالإضافة إلى ذلك أن يتطيد بتهني أهل اللغة لهذه النصوصة فلا يؤول النصوصة تأويلاً لم يوعد قص كما قال ابن قيم البكة لم يوعد قصر لم يوعد البكة في لغة الأعراض فهذا الأعراض كان سببا رئيسيا كما ذكرنا بعض الأنسلة كان سببا رئيسيا في بلال كثير من صرف المستدعى التي خرجت من حركة المنعي والدوائكات يكون هذا مستقب خواسما مشتركا بين سائر سرق الغلال وامتدع على سفراتها بهذا نكون سميزهين من وجه الثالث في تقرير ان نفسها دواب بشهاد يؤدي الى قصر الناس يؤدي على التسيط الى تحقيق هذا الصياط يؤدي الى اتهام كلام الله والسلام والتعالى بالصماطم بل من ذلك بالعب وعدم الفقاقة الامة الزمان. ويكتر شاء الله نستعرض من خلال الحريق عن أفرات المثال النشرة من لأنه بدأ في الدنيا الجنوب يقوم ذكر من, من فاص هؤلاء ذكر في عن قال الذين قالوا آمنا بالله والحق والصدق ان الذين قالوا انا من اتبعكم ان الذين قالوا انا من اتبعكم ان من اتبعكم ان الذين قالوا انا من اتبعكم ان الذين الذين من الذين قالوا من من الذين من القوم الثقرين من السنة يحرفون الكلم من إن في تجوز وقوموا في القوم ومن يريد الله اسمكا فلن يسنك له من ذاتين. أولئك الوزين من أولا للشديد الكاملون للشديد صار في ذكر أوقات أولاء المرسلين من اسم الله من أسلمين ومن أرسلهم ومن أرسلهم سماعون للشديد من دلمهم ألقاء بعيد وإن صار عنهم صدرهم الله وإن وكيف يحكمونك وعين ذهب الصلاة إيها خكم الله كما تولون عن نضاع الزرق لما لا يتبعونها هذا هو النسوة الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في تسارك هؤلاء كل شيء الله في تقريري هذا المهم وفي بس من نزلت هذه الآيات السريعة في مساريء الكتب المساريء الكتب عن صاع من رق أصار من أجر عن صاع من ورسول أن يقدّم لآراءهم أحوالهم على خرائط الله عز وجل، وبتفير بهذه الصدمة البسيطة الوهيبة بهذه الجملة من الآيات حكم الصريخ ووضح المراد وأرشد وبيّنت أن الآيات منذ اللحظة الأولى وقد حسمت المثل وبيّنت كتم الله. من نقص منذ آية الأولى الله عز وجل أي شيء بالمصارعين وليس القصر المجرد الذي آخر صاحبهم اللّه لا مصارع الكف فهناك رجل رجل أحدهما كفر وارتب بفعل أو أو أو بشكل. والثاني لم يفر فقط وإنما شارى وهر ولا الكفر عياذا من الله. الحكم. الحكم. ولكن احدوهما اعلى درجة في الكفر من صاحبه. فالكفر دركات كما من الامامة درجات. نقول الشيء برحمه الله في تطرير هذا المشروع. من جلس الثاني من الغلال. ستطحة تمام مئة وثمام وثمام والله, والله سبحانه يقول في يقول إن المسألة يتبه يتبه أقو أن يتبه ليس ابناء الزهر يقول إن المسألة في هذا كله مشألة إيمان أو كفر. إيمان أو كف هناك حد ليس هناك الخطا أبدا في مفهوم الطريق. فكرنا عري الأعيب وكذا خيطان يوحي بها سياتيم الجن بشرطين يوحي بها سياتيم الإنس بعضهم البعض. إن المسألة في هذا كله مسألة إيمان أو كفر وإسلام أو جاهليه وشرع أو هوى. لكن حدوث في هذه الأمور الثلاث أبدا. حيث هناك كفر في هذه القضية على التحديد ان إما امام يؤهل صاحبه من النجاح من القلوب فينا لجهنم وان ما كفر يؤهل صاحبه من فيها يا ذا الناس او اسلام او جاهلية هناك مزيد بين الاسلام وبين الجاهلين هذه المظرية التي بها في يجبين مقتلين مظرية السلطة أدلت أرسلين هذه المظرية التي اتخدمناها كبار حركات من شخص كبار الإسلام هذه تشميم وإلحاد وتحيث لكتاب الله ومفاجرة طريحة ظاهرة بهذا الدين ومحاولة للجمع بين النطيبين والنطيبان لا اجتمعان ولا تحيان إنما أن يوجد أحدهم واتكثى وإما عما الجمع بين الإسلام والجاهلية بين الشرع والهوى بين الإلحاد والكفر فهذه على التحقيق صمت أي جانب ثم ران لا سالك رهمن إما إيمان إما كفر إما إسلام وإما جاهلية إما شرع وإما هوى فالذي ينزل ينزل بين الخليصين صمت أي جانب, في, أي جانب. في, أي جانب. في جانب الكفر في جانب الزهالية في جانب الهوى اسمة الحفظ كما قال الشيخ ابن ابراهيم اسمة الحفظ ثلائية اما حفظ الله و اما حفظ الاخذ من هنا والاخذ من هنا حتى ان صاحبه وبشفار الناس فهذا لا يخرجه وان طبعه بصدرة الاسلام و بصدرة الامام وبصدرة الشر لا يخرجه عن كونه وعن كونه حول وعن كونه يقول خليس وإنه لا وقف في هذا الأمر لا. يقول بعد أن يذكر هذه الأمور وإنه لا وقف في هذا الأمر ولا هدنة ولا طرح لا هدنة لا طرح لا شوار لا مفعور مع الباطل دون إما نحن، والأعجب من ذلك أنهم يدركون هذه القاعدة، ويعرفون هذا القانون. هم ما ترى قبض، بشدة أظلم، وبشدة فيأس، يدركونها تماماً، ويعرفونها تماماً، ويعرفون أنه لا وجود لهم مع وجودنا. أما نحن، للأسف، ما زال البعض منا لم يفهم هذه القاعدة. هم تنهمواها، وانتهى، والفار يمكش. أما نحن، فما زال في الفصفي. الغدر. ما زال من يظن أننا نستطيع أن ننطق نحن هم في المتطفى الصريح وهذا تداع لنا أولا ما أفعله تضمن عن كون المخالصة الصريحة واضحة كتاب الله والسلوه المعين والمضاء العالمين في كل التي تتبنى مهاجمة ومداهنة الصواريس والإلتقاء معهم ليس في المتطفى الصريح طريقهم على التحقيق والتقوا في معسكر كفر وهش وشاركوهم في أخص أفعالهم الصريحة في التسريع والتقرير والحكم في, في القوانين والضياء فحتى لم يحتفزوا لأنفسهم بهذا المنتصف الذي كانوا يظنونه لما تنازلوا عن هذا المنتصف وصاروا رفضا مركينا في تلك العقول الجاهلية الوضيعة ونقول هذا التسليم والدفاع عن قبل المفسدين مخالفة واضحة قال الله وسمة النصر والسلام. وانا لهؤلاء ان يسموا رائحة النصر رائحة النصر. قضلا عن ان يسمى النصر ومبار النصر على تحقيق المتبع. ان تنصروا الله ينصركم. هؤلاء لم ينصروا الله. بل لم يعطوا الله. بل وقعوا في امور الله زهر عليهم. نصروا الطاغوة. وان يدوه وصاروا مُكْنًا وَكِيْنًا في عن ذنبتين وعمودًا قد من ذلك كذلك أن الراقع نفس يجهد بهذه تمام مرة انتقى فيها الإسلام الذي يسير هؤلاء يرجع او الذي يقوم هؤلاء منه هو الاسلام ما من مرة انتقى فيها الاسلام مع الصوغير الا وكانت المنشرة على رئيس الاسلام هذا فذلك في, في في اواخر سنازلت الحركة الاسلامية والتي كانت في اوجه شبابها والتي كانت في سمة قوتها سنازلت عن كثير لم نكن عن كل مبابئة وسلمت للطاغية الذي لم يختلف اسلام في تغيانه وفي كفري وتمرده وارادوا ان ما هو الشرطية صنائية يلتقوا فيها هم وهو من فقط الطريق سبحان الله يأذى الله الا ان يجل مما فقط على يد هؤلاء الذي عرضوه في الخلف الحراء الله فكانت الزائرة عليه ولم تمر سبعة ايام ولوان إلا وساعقهم القطيع دوارة يوم من كذلك حدث نفس الامر الثمانينات في سوريا ومحن سوريا اشهر من المسيكان المسيح كذلك جاءت ضربة بعد الجنود على مئة المساوضات المغموضان المسيح ويأتي العقادة رباني على رؤوسه ورؤوس من أجدكم فيكن رباني ويقابل رباني أن يزل الله هؤلاء الذين صرقوا في أمرهم له أن يزلهم على أنزل هؤلاء الذين أرجوهم صفة الله أخبروا في طريقكم كل ظالم أن لنا أمة الوغى لا نكالب أخبروا في طريقكم كل ظالم أن لنا أمة الوغى لا نكالب فلا كرش حتى يسخف الكرش في الوضع ولكن حتى تستغيث الجمازين هذا هو الشباب هذه عقيدة اما هذه المدهنة وهذه الانتواء والانتراس عن منها في الله والله تلاعب تلاعب بكتاب الله وبسنة نبيه عليه السلام وتلاعب بهذه الطعام العريضة من الشباب الذي لا يعرف إنا هؤلاء ولا يسخف إنا في هؤلاء يقول سيد إنه لا وفق في هذا الأمر ولا هدنة ولا خوف. المؤمنون هم الذين يحكمون بما أنزل الله، لا يخفمون منه حرف. حرف واحد لا يغيرونه ولا يبدلونه. أو من المؤمنون ولا يبدلون من شيئا. والكاثرون والظالمون والفاتقون ماكر آخر. هم معفرون كما قلنا لا تعري لهم. والكافرون والظالمون والفاسقون هم الذين لا يحكمون بما انزل الله فثنى لابد فيها ان من ثمن لا بد ان يطرح هذا المخطط بختة وبكامل صورته وأوصاته وطلقه كذلك لا بد ان يوضح هذا المخطط بختة اصناف وصفاته وطلقه وإنه إما أن يكون الحكم وإنه إما أن يكون الحكام قائمين على شريعة الله كاملة فهم في مقاة الإيمان وإما أن يكونوا قائمين على شريعة الأخرى هي أن كنت هذه الشريعة إما لم يأذن به الله فهم الكاثرون الظالمون للخاسر أنا حتى الآن الجزر لا نغطي وإما وأن الناس إما أن يقبلوا من والقضاء ربما الله وقضاءه في أمورهن فهم مؤمنون وإلا فما هم تدع المنزل من